حي على الجهاد حي على حي على الجهاد حي على نعود لكل جهاد ذوبا ولهى نعود لكل جهاد ذوبا ولهى بالسيوف والحديد استردت البلاد رغم حقد سائل الأنجما كيف ضاعهما سائر الأنجما كيف ضاعهما وشرب العقماء أو نار مسلمة فوقها منهجو حي على الجناح حي على الجناح حي على الجناح فما نال عذاب عيشنا مستطت في ذناب الكتاب في جناب الخلود حيا الجناح حيا الجناح حيا الجناح حيا الجناح زلوا يا أبا ما أقام الطغة زلوا يا أبا قام الطغاة وسجودي أجبا في رحاب الإناء حيث حب السجود حيا حي الجناح حيا الجناح حيا الجناح حيا كلنا نفتدي تعود السدادي كلنا نفتدي تعود السدادي كي نرى في غادي رائحة المسجدى طوقا كل الدلول حي على الجهاد حي على الجهاد حي على للجهاد في الغباوها الدعوه للجهاد في الغباوها بالسيوف الاعداد تسترهد بالبيدات رمح قاد بهاو حي على الجهاد حي, حي على Hai Al Jannah, Hai Al Jannah, Hai Al Jannah, Hai Al